يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزله الساعه شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعه عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكرا وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد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 أَلَمْ يَنْظُرْ هَلْ يذهبن كيده مَا يَغِيظُ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِـيْنَ وَالنَّصَارَى والمجوس والذين أشركوا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 هذا لخصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم فياهم من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصغر به ما في بطونهم والجنود ولهم مقامع من حديد كلما ما أرادوا أن يخرجوا منها من غم نعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن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 ويكفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس, والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكب فيه والباد ومن يرد فيه بالحاد بِظُلْمٍ نذقه من عذاب أَلِيمٍ وَأَنَّ لِي مكان البيت الْبَيْتِ يَلَّا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا وَطَهِّي الْبَيْتَ لِلْطَّائِفِنَا وَالْقَائِمِنَا وَالْرُّكْعَةِ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 وليقموا تحثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الانعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور عنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير فتخطفه الطير وأتهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب لكم فيها منافع الى أجر مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل يمة جعلنا منسكا ليذكروا الله على ما رزقهم من بهمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلم وبشر المخبتين المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم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 فإذا وجبت جنوبها فكنوا منها وأطعموا القالع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينالوا التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين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 الله على نصرهم لغدي الذي لا أخرج من ديارهم غير حقني إلا أن يقولوا ربنا الله ولو لا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدم الصوامع وبيع وصلوات ومساجد وصلوات ومساجد يذكر في اسم الله كثيرا ولا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 فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتم فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها؟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 استعجلونك بالعذاب وله يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأي من قرية لم ليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين هؤلاء أصحاب الجحيم وما أرسلنا من قبلك بالرسول ولا نبي إلا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 الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربهم فيؤمنوا به فتخبت لهم قلوبهم وإن الله لهذه الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية من حتى تأتيهم الساعه بغته او ياتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين امنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا باياتنا فاولئك لهم عذاب مهين والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا او ماتوا ليقصدنهم الله رزقا حسنا وإن الله له خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي, عليه. ثم بغي عليه لينصرنه الله إِنَّ الله لعفو غفور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 فلم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير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 الله من الناس رَبُّ الْعَرْشِ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ لِكُلِّ أُمْمَةٍ وَجَعَلَ بَلَسَكَمُ النَّاسِكُونَ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُوا إِلَى رَبِّكُمْ إِنَّكَ لعلى هدى استقين وإِنْ جادنُكَ الله اللَّهُ أَعْلَمُ تعملون تَعْمَلُونَ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي كُنْتُمْ فِيهِ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ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 يكادون يستون بالذين يتنون عليهم آياتنا قل أفأنبيكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير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 الله لقوي عزيز الله يصطف من الملائكة رسوله ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمر يا ايها الذين امنوا املوكع واسجدوا واعبدوا ربكم واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاد وجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج لتابيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا السكاة واعتصموا بالله واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم الناس I'll see.